ولا تطع كل حل في مهين هما زم مشائبين مين من ناعل الخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زني إن كان ذا مال وبنين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 قال أوسطهم ألم أقل لكم لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة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 إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم